بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صاد والقران ذي ذي الذكر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَهُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُمْ مِنْهُمْ وَعَجِبُوا قال هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهًا واحدًا اجعل الالهه إلهًا جب انل جیب وم پل عجاب وانطلق اینم منهم انمشوا اوہتی على وم پل پل مل اوم اینم شوسمی ان هذا لا شيء يوراد ان هذا شيء يوراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق إن هذا إلا افتناق أهو انزل عليه الذكر من بيننا أؤنزل عليه الذكر في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ إِنَّهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَم لَهُم مُلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ أَم لَهُم مُلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وَثَمُودُ موقتی اصحبل ائی کا وز مو رو تیوں اصحبل ائی کاف الاسب ان کل زب اپ إن كل إلا كذبه رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اس برال آدن دوں ددل ای جی ان آدن دوں ددل اِن ہوں او آب إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً وَالطَّيْرَ محشورة قُلْ لَهُ مُؤَوَّابٌ قُلْ لَهُ مُؤَوَّابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ إِذْ دَخَلُوا عَلَى فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالَ تَخَفْ خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا ویل ولا کلس هذا ہوتی سو نج إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال اقفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَتَقَطَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَتَقَطَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا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 ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ام نجعل كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سليمان, سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ غَرِقَ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والاعناق ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن ناس سليمان والقينا على كرسي جهدا ثم اناب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 كَاَأَنْتَ الوَهَّاب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّاب فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ فَزَهْ خَرْنَ لَهُ الرِيحُ تَجْرِي وَأَمْرُهُ رَخَاءٌ حَيْثُ صَامَ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٌ وَالشَّيَاطِينُ وَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْلَالِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمَنْ أَمْسَكَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هَذَا عَطَاؤُنَا وَإَِّ لَهُ وَإِندَنَ لَزُلفَ وَحُصْنَ بَابَ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور کوب بیرجریک اور هذا مغتسل بارد و شراب هذا مغتسل بارد و شراب و وهبنا لهم اهلهم ومثلهم معهم رحمه منا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا تضرب به ولا تأنث وَغُضِّ بِيَدِكَ ضَرْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إنه واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اليل ايدي والابصار واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اليل الايدي والابصار اخلاس نم بی سچن زکرد ان لال سچن جیکر دین دن لینل مسپت اخن ہوم ع دنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذل كفل وكل من الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذل كفل وكل من الاخيار هذا ذاك وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً والتكينَ فِيهَا يَدَعونَ فِيها بِفَكِهَةٍ كَثةٍ وَشَراب متكينَ فِيهَا يَدعون فيها بفكِهَة كثَة وَشاب وَإِن دَطاسِةُ الطَّرْ فيِي وعندهم قاصرات الطرف ادم هذا ما وعدون ليوم الحساب هذا ما وعدون ليوم الحساب ان هذا رزقنا ما لهم منافد هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا هذا وان للطاغين لشر مآب وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب وَجَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِكْسَ الْمِهَادِ هَذَا فَلْيَذُوكُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ هَذَا فَلْيَذُوكُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجِ واخر من شكله ازواج هذا فوج اقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج اقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال نار انهم صال نار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 وکالو ملن لاری جلن کم مینل اشوار وکالو میل نل واری جن کدم مینل اشوار ات خدم سی این سن ہوم الب خو اتخذناهم صخريا انزغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رَبُّ السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رربّ السَّمواتِ وَأَرض وَماَا فَنَممَ العزيز الغفاب وَهُ وَ نَبَاءُ الععَظم قُلهُ وَنَبَع العظم أَتُم عَنْهُ معربون أَتُم عَنْهُ معرضون, أنتم عنه معرضون ملیا ملمی بل مر علیہ میں کنلیا میم بل مر علاخون علم علیہ عل إذ قَالَ رَبُّكَلِلمَلائكَةين م خَالِقُمْ بَشَرَم مِتين إِذ قَالَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فسجد الملائكة فكلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين استكبرت ام كنت من العالين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 قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين قال فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لم لومی چریا كمی نو مئی ال مسنو كوئی مین اجریوں مینتقل الم ان إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ حين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com